ৌমল সুহ অজম এৌমু্মী মৌল শহ সৌিমৌ ই هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمذلي يغلي في البطون كغلي الحميم ফিল জাহ কিন দিলহী লোক ইন্দি দুল করি ইন্দন 11. إن المتقين في مقام أمين 12. في جنات وعيون 13. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِيْنَ لَا يَذُوقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَ التَّالِيَ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ